النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال المركة كل من ظل I'm oh. the fire on I اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة